بالصمت قد أنهى الحوار. بالصمت قد أنهى الحوار. بالصمت قد أنهى. الحواء. الهجرة الخامسة خوفاً أو طمعاً يحمل المثقف العربي لحمه وقافه وضاده ويهاجر نشزت زينب